أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغوا إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ يَعْجِزُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ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 يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون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 كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الْحَرْثِ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم وليلبسوا ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها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 وَإِيَّاكُمْ نَيْتَتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِثْرَاءً عَلَى اللَّهِ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه.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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعه الا ان يكن ميتا الا ان يكن ميتا او دما مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس او فسقا احلل لغير الله به فَمَن اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِم كُلَّ ذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل من الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم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 ثم أتينا موسى الكتابة ممن على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لِكُلِّ شيء وهدو ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقول إنما قُنِّزَ الكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا شُوَّ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 ثم إلى ربكم رجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلايا في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فما كان دعوهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن كنا ظالمين فلا الذين أرسل إليهم ولا المرسلين فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ أَذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت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 قال فبما أقويتني لا لهم صراطك المستقيم.